جتكو من ياق الصفقي أهل المجاهين زاعتن كل العيون بهارتها في ضف صلف نزح ولا الشغامين ربع يم اللي تبين انفختها جتكو من ياق الصفقي أهل المجاهين فين السؤل الشغامي مو بيطير اللي تبيره باخذها تغرشات رمدان قد مد وحي تصرمت والحزم يرجفت تحتها شاشه تفرش طشت ما لها وبو محمد شايش نفولتها تطير تنتقسم الجمع تاكسي لولا الموده بالروح اللي عفتها جتكم يا قصف يا اهل القلب بجهيب كل العيونها واتها في ضف صلفنا السحوله الشغامي ويبقى الظل اللي تبيره باخذها تقسمها خيار المقاسيين بإذن الله إن الجايزة جايبتها مثل البنية على طاخير سمت عليها اللجنة وفوزتها سودت شاد الليل لش تعتيم كن الكحل منثور فوق وبرتها صل فينا الزحول الشغامين ربي يبطل اللي تبير انفاختها عبات خالف خد غندورة الريم سبحان رب قدرت صورتها جرد الريتاب مهدلت الخراطين طفح النحية اللي سمارافعتها كلها تشوف السماج يا الغيم وسبوعها شلفن سوارك زتها جتكم يا قصف يا اهل القلب جهيب كل اللي يودها وهاوتها في ضف صلفين السحلول الشغامي ربيع الظل اللي تبيره باخذها شرها روس صواتين ويعرض خندتها وطول رقبتها بواخر متغطرسات المرادين اتعشي الخطار من وحدتها اتعيش دهما تسند المقديم زادت على كل طروس شرهاوتها العيونة بهارتها في ضف صلفين السحولة الشغامين ربع يمطل اللي تبير انفاختها ولا زرفة لتراحت اخطاها دراهيم تطيف جوجة البيد في دارها متها مربعها الصمان دارها من مش ورا مشعل زبون الله وازي اللي نهبل بالبل امسابقتها جتكميديا قصص احلال بجهيب زعت الكله لي اورا بمواتها في ضف صلف نزحوا للشغامي رو بيطير اللي تبيره